يم الحسن يا زهراء يم الحسن ما زلزل أركاني وفتني وفتني درب المنية بالذبح جدي وعدني والله وعدني وعدني, وعدني برقاع قبل الشمر يا ام ذبحني توافني